Book two Dream Thalatha Thalatha Lierkin Alta'aruf Alta'aruf Hello Marhaban Marhaban Khuyadakh Marhaban. Hoe gaan dit? Kiefe haaluk? Kief Kom jy uit Europa? Hel, min Europa? Hel ente min Europa? Kom jy uit Amerika? Hel ente min Amerika? Hel ente min Amerika? kom هل انت من اسيا؟ هل من اسيا؟ in في اي فندق تقيم؟ في اي فندق تقيم؟ منذ متى وانت هنا؟ hoe lank gaan jy كم ستبقى هنا؟ كم ستبقى هنا؟, دير. هل هنا؟ هل يعجبك هنا؟ هل يعجبك هنا؟ as هل انتم تمضون اجازتكم هنا؟ هل انتم تمضون اجازتكم هنا؟ Bist sik my as-beleef? Yajibu an tazoorunie Yajib an tazoorunie Hier is my adres Hatha huwa عنwani Sien ons mikor moere? Hel sanaraa ba'danaa gadan? Akes jammer ماركيت ريدس بلانه يؤسفني لقد اصبحت مرتبطا بشيء يؤسفني مرتبطا بشيء. إلى اللقاء الى اللقاء <تصفيق> أراكم قريبا. أراكم قريبا. سينجو بينكورت قريبا اللقاء قريبا